وَأَشُِّ قَوْلَكُمْ أَجَهَ رُوجِه وَأَثِغُْ قَوْلَكُمْ أَجَهَوجِه إِهُ عَليم بذاتِ السُدور إِهُ عَليم بذاتِ السُدور ألَا يَعلملَمَن خَلَقَ وَهُوَلَقيفُ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 وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من مَن فِي السَّمَاءِ أَيُرسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَيُرسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذير قبلهم فكيف كان نتير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نتير أولم يروا إلى الطير فوقهم صاف ويقبض أولم يروا إلى الطير فوقهم صاف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 لكم ينصركم من دون الرحمن أم من هذا الذي هو دند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور أم الذي يرزقكم إن ام رزقه ام هذا الذي يرزقكم ان ام سترك رزقه بللجو في عتو ونفور بللجو في عتو أفمن يمشي مكبا على وجهه اهداا امم من يمشي افمن يمشي محبضا على وجهه اهداا من يمشي ام يمشي سويا على صراط مستقيم ام يمشي سويا على إِذَا رَأَيْتَ مُسْتَكِينًا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا ما وَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قُرْآنُ وَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ متى هذا الوعد إن قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما